أولئك الذين نهى الله عن فحه فهدوا أولئك الذين الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى جميع الأنبياء والرسل الصلاة والسلام أجمعين ثم أما بعد أيها الأحبة الأكارم أحييكم بتحية الإسلام الطيبة المباركة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ها هنا من أرض فلسطين أحييكم وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى أن يوفقنا وإياكم للخيرات فبهداه مقتده برنامجكم الذي نتحدث فيه عن الاهتداء والاقتداء بهدي الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام حديث إليكم في هذا اليوم بإذن الله عز وجل أن من منهجية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الولاء على سبيل الحق والبراء من الباطل وأهل الباطل إن الحق هو الله وإن الباطل هو الشيطان وإن الحق له أهل وإن الباطل له أهل وكلما والى المؤمن أهل الحق كان بإذن الله عز وجل من أهل الله وخاصته وكلما والى أهل الباطل كان من حزب الشيطان وأوليائه لقد كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يعتنون بهذا الأمر اعتناء عظيمة ولعلي آتيكم بشيء من قبس الوحي في كتاب الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه إذن أيها الأحبة الأكارم كلمة التوحيد العروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقتضي من العبد أن يوالي المؤمن أهلها وأن يعادي ويتبرأ ممن رفضها وممن ابتعد عنها لذلك يؤمن بالله عز وجل من جهة ويكفر بالطاغوت من جهة أخرى وحينما يتحدث الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما قال عنه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما طلب إبراهيم أن يكون ذلك من ذريته قال لا ينال عهد الظالمين كل من ظلم وابتعد عن دين الله عز وجل وأعرض عن دين الله لن يكون من أهل الولاية لله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وكذلك أيها الأحبة الأكارم نجد الحال مع هود عليه الصلاة والسلام حينما رأى قومه يشركون بالله عز وجل ولا يعبدون الله سبحانه وتعالى فتبرأ منهم وقال هود عليه الصلاة والسلام إني بريء مما تشركون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فهذا هود عليه الصلاة والسلام قد تبرأ من أولئك القوم الذين أشركوا بالله عز وجل ومن قبله نوح عليه الصلاة والسلام حينما قال لله عز وجل عن ابنه قال الله سبحانه وتعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين وكذلك تبرأ إبراهيم من قبله عودا إليه مرة أخرى حينما تبرأ من والده إذ قال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 لقد تبرأ من والده مع أنه والده الذي كان سببا في إيجاده في هذه الدنيا لأن والده لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى وما دام أنه كذلك فهو ليس من أهل الولاية وهكذا نتعلم من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذلك حينما ناصره عمه أبو طالب لكنه لم يؤمن بالله عز وجل وحينما أتى إليه ووعظه لكي يدخل في الإسلام رفض ثم قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك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 هذا أيها الأحبة الأكارم يعطينا الدلالات والإشارات على أن من معتقد المسلم في كل زمان أن يوالي في الله وأن يعادي في الله وأن يحب في الله وأن يبغض في الله وقد ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أنه قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله عز وجل بذلك، وفي رواية فقد استكمل الإيمان، إن من أعظم شروط لا إله إلا الله هو الكفران بكل ما يعبد من دون الله عز وجل، فحينما تكلم العلماء عن شروط لا إله إلا الله، وجعلوها أيها الأحبة الأكارم سبعة شروط نظمها الشيخ حافظ الحكمي حينما قال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها لا ينتفع قائل لا إله إلا الله بالنطق مجرد النطق إلا حيث يستكملها يستكمل هذه الشروط السبعة العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وثقك الله لما أحبه سبعة شروط هي التي تجعل المرأة من أهل لا إله إلا الله وهي شروط لم يأتي بها العلماء من بنات أفكارهم كلا وإنما كل شرط عليه دليل من كتاب الله عز وجل ثامن شرط من ذلك الكفر بكل ما يعبد من دون الله لذلك وجدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان واضحا في ذلك بل جعله الله عز وجل مقاما لنتأسى به ونختدي به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 أو حينما يبغض فإنما يحب بما أحبه الله عز وجل لذلك تصفح في القرآن الكريم ماذا أحب الله مئات الآيات التي يحبها الله وماذا يبغض الله الكثير من الآيات التي يبغضها الله وتصفح في هدي الهادي محمد صلى الله عليه وسلم بماذا يحب ستجد الكثير من ذلك هذا يدل أيها الحب على أن المؤمن عليه أن يحب في الله وأن يغض في الله وأن يوالي في الله وأن يعادي في الله كيف نحب في الله ونبغض في الله ونوالي في الله ونعادي في الله ونطبق ذلك في واقعنا بعد فاصل قصير نتحدث عن ذلك بإذن الله فانتظرون أيها الأحبة ولا تبتعدوا عنا طويلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الشرفة أما بعد كيف يمكن أن يكون المؤمن قائما بعقيلة الولاء والبراء أول أمر في ذلك أيها الأحبة الأكارم أن يدرك أن دين الإسلام ليس دينا هزوا ولا لعبا لذلك الله عز وجل قال وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوى وغرتهم الحياة الدنيا فالمؤمن أيها الأحبة الأكارم لا يتخذ هذا الدين من باب اللعب أو اللهو وإنما يأخذ الدين بقوة لذلك الله عز وجل قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وقال الله عز وجل لموسى فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أما الفاسقين الفاجرين الذين لم يوالوا الله قال سأريكم دار الفاسقين إذن أيها الأحبة الأكارم هذا من أهم الأمور وأهم الأولويات النقطة الثانية أن يكون حبك لما أحب الله وبغضك لما أرغب الله وليس حبك أو بغضك لما في هواك ولما في رغبات نفسك وما تريده أنت إذا الدين لا يمكن أن يكون بناء على رغباتك ونزواتك وأهوائك وإنما بما يحب الله سبحانه وتعالى فتحب وبما يبغض الله عز وجل فتبغض ثالثا أيها الأحبة الأكارم عدم اتخاذ الكفار أولياء للمؤمنين قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يسارعون يريدون أن يرضوهم ويتعللون بالخوف منهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة قال الله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده وهكذا أيها الأحبة الأكارم فالمؤمن يستحيل أن يوالي الكفار أما المنافق فإنه هو الذي يوالي الكفار قال الله عز وجل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 أعد الله لهم عذابا أليماً إنهم ساء ما كانوا يحكمون إن المؤمن أيها الأخ الكريم ينظر إلى ذلك الكافر ليس بنظرته الشخصية كما يظن بعض الناس أنه يتعامل مع الكافر بنظرية التعايش والمحبة والوئام نعم إن المؤمن لا يتعادى مع الكافر أي كافر فالكافر أيها الأحبة الأكارم إذا كان مسالما للمسلمين فلا يجوز لمسلمين مطلقا أن يعتدي عليه لأن الله عز وجل قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين أما الكافر المعتدي فلا يجوز للمسلم مطلقا أن يواليه وأن يحبه وأن يعينه بأي نوع من أنواع الإعانة قال الله عز وجل سبحانه وتعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم أيها الأحبة الأكارم إن المؤمن كذلك لا يوالي الكافر ولو كان قريبا منه قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله من حاد الله ورسوله يعني ابتعدوا عن حدود الله عز وجل ورسوله وعاد الله عز وجل وعادوا ورسوله صلى الله عليه وسلم فكانوا من أهل العداوة لله وللرسول ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم ولذلك الله عز وجل جعل حقيقة الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله فقال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وهذه الآية والأحبة الأكارم قيل أنها نزلت في حق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حينما لم يوالي والده حينما كان كافرا ولم يدخل في الإسلام وقيل أنها نزلت في أبي عبيد عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما قتل والده في معركة بدر وأيما كان الأمر فإن الآية واضحة جليلة جلية تبين أن المؤمن لا يمكن مطلقا أن يحب الكافر ولو كان قريبا منه إن المؤمن أيها الأحبة الأكارم لا يمكن مطلقا أن يستذل لعدوه وأن يكون محبا لعدوه ولذلك حتى لو أكرمه عدوه غير المسلم فإنه لا يمكن مطلقا أن يكون حبيبا له يقول الشاعر لا تطمع أن تهينونا ونكرمكم وأن تصد الأذى عنا وتؤذونا الله يعلم أن لا نحبكم ولا نلومكم إن لم تحبونا كل له نية في بغض صاحبه بالله نبغضكم دوما وتقلون إن المؤمن أيها الأحبة الأكارم حينما يحب فإنما يحب ما يريد الله سبحانه وتعالى له أن يحبه ولذلك فإننا نجد كثيرا من الناس اليوم تكون هنالك احتراءات حقيقية داخلية واختلالات في معتقداتهم وتوحيدهم بسبب ضعف مسألة الولاء والبراء عندهم ويظن بعضهم أن الدين هو فقط عبارة عن إقامة صلوات وإيتاء زكوات وحج في بيت الله وهذا لا شك أنه من الدين ومن أسس الدين ودعائمه لكن من أهم قضايا الدين أيها الأحبة الأكارم هذه القضية الحب في الله والبغض في الله لذلك نبه الإمام ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى إلى هذا فكان يقول إذا أردت أن تنظر محل أهل الإسلام في ذلك الزمان فلا تنظر إلى مواقفهم بعرفة وقولهم لبيك ولا تنظر إلى ازدحامهم في الجمع والجمعات ولكن انظر مواطأتهم أعداء الشريعة إن المؤمن لا يمكن مطلقا أن يسترخص نفسه فيكون محبا لمنوال الشيطان، فالشيطان هو أكبر عدو للمؤمنين. قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو، فاتخذوه عدوا. وإن منوال الشيطان هم الكفار، فلا يجوز لمسلم أن يواليهم أو أن يحبهم. قال الله عز وجل: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وما دام ذلك كذلك، فلا يمكن مطلقا أن يدخل المؤمن أيها الأحبة في سلك الكفار، لأنه إذا دخل في سلكهم فقد نقص توحيده وانتقض دينه عافان الله وإياكم خذ نبدأ لكم دينكم ولي دين هكذا كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجميع أنبياء الله ورسلهم أجمعين أيها الأحبة الأكارم أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى أن يجعلنا وإياكم سلما لأوليائه وحربا على أعدائه نحب بحبه من أحب ونعادي بعداوته من خالف أمره هذا وبالله التوفيق وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته